لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي بعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَغْلَنْتُمْ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَغْلَنْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ وَلَّوْا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ الصَّرْفَ وَلَا نَصْرَ وَمَن يَغْلِم مِنْكُمْ نُذِقهُ عَذاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَ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 يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ويوم يعض الظالم على يديه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 وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا